فدق الله العظيم اللهم آنف وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلهني حجة يا رب العالمين آمين